يا ابني يا ابني يا ابني شعدها الثواكيل شوف ليلة حزن وعالم تقل له يا ابني يا ابني مهن بطيب نامك حر الشمس غيار ارسو عريان وامسل بهدومك اي والله عريان ومسلبه يا يا يا يا يا ولد ابني من سمع يما وين اناكم ان لعند الموت عيناي كلا العشرين ما وصلان اسمينك وحاتبني على اك الدار الاقشار